لفضيله ن الدكتور ق ه و محمد ن ا ت ب النابلسي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 إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أ ص ا ب ع ه م في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا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 موسوعه ي النابلسي ا ا ل ل ا ل م ي ن إ ل ا س ل ا م م ا خ ط ي ه فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال ا نارا نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا إنك إن م ض ل و ا ع ب ا د ك و ل ا ي ل د ن ا إلا فاجرا كفارا ر ب اغفر ل ي و و ل ل ا د ي و ل م ن د خ ل بيتي مؤمنا و ل و م ؤ م ن الاسلاميه تزد الظالمين إ ل ا تبارى